افلا ينظرون الى الابن كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذِّبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم،